ملل حباك واحتاجك تجددني تغيرني وتحيي شايفيني مات ملل حباك تعاتبهم تحاسبهم عديلي أنا بالذات كابر خالف اضنوني تسلط فكك عنادي أجيك بعد اكسر خاطري عادي كابر خالف اضنوني باللنو خير اخدب بغار شوي بس لاه وقال اني بحد غيري حبك ما يشوف اللن تخار اخدب بغار شوي بس لاه عيشني بخطر لحظات وحيف شي فيني ما على الحبك وحتاجك تجددني تغيرني تجرد من قناعاتك معي اخرج عن المألوف مأمن لك ولكني أدور خوف تجرد من قناعاتك معي اخرج عن على مك تندم زعلت زعلت زعلت الغضب لا تسامحني وكرهني وارجع حبني أكثر وصالحني لو بنظرات وحي شايفني Yeah